رارا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا اصابعهم في اذانهم وستروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزل بكم انوال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مَالَكُم لا سَجونَ لِانِ وَقَر وَقَ خَلََكُمْ أَقَوار أَلَْ تََكَْ فَ خَلَقَ اللهَّهُ سَمَ سَمواتٍ قِمَاقَا وَجَعل القَمََ فِيهِ الُْورَ وَجَعللَ الشَّمسَسِ غاج فلهَّهُ أَن فَثُمَّ إِلَى الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا